جدا أشكرك متوقعك بالذات لثامك طاح منك وأنا رديته درت وجهه وقلت ما أشوف عيبي لبيه خل أصبر وشوفه شلون تاليته شف بحلقك يغذيك حبه وطيب الواجب تبوسه شبيك عضيته طبعك نار تلهم خشب من تعيش تكسر خاطره وتاكل بصينيته ما تنفع بعد يل تنتزامق بيك ما تنفع بعد يل تنتزامق بيك حسبتك وفو وتقطع جفوفك على غفل وشمر دارك حج الشمات فزيته وشفت علمن حرسيوفه ما تنفع بعد يلچن تزامط بيك حسبتك وفي وتقطع جفوفك على غفلة وشمر دارك حت الشمات فزيت وشفت علمن حر سيوفك لذلك قررت الغيك من ذكراي ومن دفتر ضميرا مسحن حروفك أشوف أنك إجيت أشوف أنك جيت وعيني تلهب شوض تشلع عيوني لما رادت تشوفك جرح كلك جرح ما واحد الشلاك بس قلب الفطير اللي يركض يروفك هاي متون تتعب من عليها تنام وينام اللي يلوان مسح على زلوفك صعب وقتك جنت من جيت طالب عون والذكر قلت ما أنسى معروفك شجاك الصار بيك اش خربط الأوراق يا باطل اجاك ولعب صفوفك وضحت نيتك قصدك تذل نتريد وانا شجرة الصبر نفتت على جروفك بس صداعتك مطلبك ماي النار لين قلبي بحر مشحوفك طباشير انت طبعك والتكتب يضيع طباشير انت طبعك والتكتب يضيع وانا المساحه امسح كل اللي اتكتبه إلك كعبة شنت كل عام بيها الطوف ليش بك الخباث الدمنس الكعبة وصح أنت جبل صح أنت جبل بس تلج يعني موع ولا خير بجبل ما يحمل الله طلقتك بعد ما نرهمان أوياء فلو يسمت شيرهم الصحبة صعبة الغربة تعرف إلا أنت وياء أفضل ما أشوفك وسكن الغربة ردتني ترابة صيرا، ردتني تراب صيراً حتى فوق الدوس والجاز الضلع من رجلة كتركبة صرت تربة صلاة وأعتقد ما معذور إذا ما تنحنوا وتسجد على التربة إذا ما تنحنوا وتسجد على التربة أشار أحمد عبدالي من ناصر الهندس الناصر الصوتية, الصوتية, الصوتية محمد محمد الحسين الحسيناوي